بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الف لام م يس صاد قتعب <تصفيق> ان فلا اليك فلا في صدرك حرج من هلث نذره فلا يكون في صدرك حرج من, صدرك حرج من للمؤمنين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 وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِنُونَ مَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِجْمَاعًا أَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا الَّذِينَ أن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعَلْمٍ وَالوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ وَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ ائك الذين ختموا انفسهم بنا بما كانوا باياتنا يظلم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ قَلِيلًا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ قَلِيلًا تَشْكُنُهُ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 قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَ خَلَقْتَ تَنِ مِن نَّارٍ وَأَنْتَ خُلِقْتَ مِن طِينٍ وان ذهبت من هنا فما يكون لك ان تتكبر فيا فاخرج انك من الصاغرين قال عن إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغيتني لأقودن لهم صراطك المستقيم لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ملائكة منهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن ايمانهم وعن ولا تجد اكثرهم شاكرين او على خروج منها مذؤما مدحورا لما تبيعاك من لا اولى يا جهنم منكم أجمعين ويا إذا نسكن أنت وزوجك الجنة فكلنا. فكل من حيث شئتنا. ولا تقعن هذه بالشجاعه فان تكون من الظالمين ولو اسمعنا قوم الشيطان ليبدي لهما ما ورانهم من من سَوْآتِكُمَا وَقَعَ عَلَى مَنْ هَنَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَاعَةِ إِلَّا الَّذِينَ تكونا مالكين او تكونا من الخوارد يقام السماء من ان لكم فَبَدَّلْنَاهُ مَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الْشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُ سَوْءَاتُهُ وطبقا يخصبان عليهما من راق الجنة وناداكما ربهما ألم أنحكما عن تلك والشجرة وأكل. وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ في الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۖ أَأَمِنْتُمْ أَن تَحْيَوْنَ فِيهَا وَهِيَ تَمُوتُونَ ومنها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 يا بني ادم لا يكنن انك مشئتم كما اخرج ابويكم من الجنه تياوزا كم أَخَوجَ أَبَكُمْ مِنَ الجَمَّةِ يَوزِ وعَكم الِبًاه سَجُم لِورِيَكُمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَعَوْنَهُ إِنَّهَ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ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 اتقونوا الله ها هما لا تعلمون قل اعملوا رب بالقصطه كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هداء وفريقا حق عليهم الظلالة ان نغو اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحتبون ان نغو اتخذوا الشياطين اولياء لهم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشرموا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين قل من حرم دين الله من يتق والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذال كان فصل الانات يعلمون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 قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الرِّبَا أَن تَدْخُلُوا قَرَضًا عَلَى الَّذِي قَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ولكل أمة الأجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون سامعة ولا يستقدمون يا بني آدم إن يأتين لكم رسلون منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى يقصون عليكم آيات فمن اتقوا وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ سُنَنٌ مَا يَتَوَفَّونَهُمْ قَالُوا قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالوا قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وَنَدْخُلُوا فِيهِ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي الْنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا حتى اذا الدار كون فيها جميعا قاله حتى اذا الدار كون فيها جميعا قالت اخرىهم لاولناهم ربناها ربنا هؤلاء يظلون فآتهم عدابا ضعفا من النار قال لكل ضعف وَلَهَا مَا كُنَّا نَطْعَمُ وَقَالَتْ أُؤْنَاهُمْ لِأُخْرَاكُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَوْضٍ سَدُوهُ قُلِ فذوق العذاب بما كنتم تكسبون. إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنب ماميادو من ومن فوقهم غواش واكدان كان جذب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 وَذَكَرْنَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَشْرِيحًا تَحْتَ جُنُوبِهِمُ الْأَنهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا إِلَى وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقُّ ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بنا كنتم تعملون ولا يلدي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فَهَلْ وَجَدْتُمْ لَا وَعَدْ عَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعْمُ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها ايوجا وهم وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراب رجال يعرفون كلاً بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا فُرِضَتْ أَبْصَارُهُمْ تَلْقَاهَا أَصْحَابٌ لَّا يَعْلَمُونَ رَبَّنَا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعوام رجال يعرفونهم بثيما هم قالوا قَالُوا إِنَّا أَغْنِيَ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا أَنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَٰنَأُ إِلَّا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُ اللَّهُ برحمة ادخل الجن هر تنا خوفنا عليكم وانا انتم تحزنون ومن الدنيا اصحبوا ما اصحبوا بالجنة ان ازيبوا أن تفيدوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله وآلوا إن الله حرمهما على الكافرين من الذي الذين اتخذوا دينكم لهوا ولعبا وبرتهم الحياة الدنيا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا وَمَا كانوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ولقد جئناهم بكتاب فصناه على علم غدا ورحمة لقوم يؤمنوا هل ينظرون إلا تأويله يَوْمَ يَأْتِي تَعْوِيلُهُ وَيَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَنَاءَتُ رُسُوا رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَّنَا علمنا بن شبعا اذ يسروا لنا ارد ارد فنعمل ما كنتم ما نعمل قد خافوا ان سوف عنهم كَاغُ يَكْتُب إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ النَّبِيُّ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى يغشي الليل الذي يطلبه حديثاً والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمله ألا آله الخلق والأمر تباك الله رب العالمين أدوا ربكم تضرعا وخفية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 حَتَّى إِذَا أَقَلَّت سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَا سُقْنَا لِبَلَدٍ مَّجِيتَ رَأَيْنَا ذَلَّنَا اخاجنا بهن كل السماوات كما يعلم ان نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطجيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبت لا يخرج إلا نكدا كَذٰلِكَ كُنْ فَرِيقًا أَنَاكَ قَوْمِي يَسْكُنُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فقار. فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أن يأخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَا مَا يَقُولُ مِنِّي رَسُولٌ من رب أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أَوَاعِظُ بِكُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِيَعْلَمَ جُنُودَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميد وَإِنَّ آدَ أَخَاهُمْ هُدًى وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين وَا أَنَا لَكُمْ قَوْمِي لَيْسَ بِي سَفَاةٌ وَلَكِن رَّسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُم رِّسَالَةَ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ ناصح أمين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 وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قَالُوا إِنَّا جِئْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ۖ وَدَعَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ آلِهَتًا أَن فأتنا, فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ۖ إِن كُنتَ من وَعَلَى قَد وقع عليكم من ربكم رجس و غضبان اتجادلون ستجادلونني في أسماء سميتمها أنتم سميتمها أنتم وأباؤكم نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 وَلَا إِلَهَ إِلَّا قَوْمِي عَبْدُ اللَّهِ عَلَهَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ الْغَيْرُ قَادِجَةَ حَتَّكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لكم آية فَذَلُونَ هَلْ تَكُن فِي ارضِ الذَّاهِي وَلَا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ وَلَا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ أليم واذكروا إذ جرلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعتن في الأرض المفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لِمَن آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرسلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ وقال الذين استكبروا ان بِالَّذِي بال الذين آمنتم به كافرون فعقروا ناقة واتوا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 اننكم لا تاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون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 فأنجينا هو وأهله إلا امرأته كانت لنا الغابرة وأمطرنا عليهم مطرا كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مَرَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْسَانِ وَلَهَا تَبْخَثُمَّ يَنْسَ أَشْيَاءَهُمْ ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها لدم عليكم خير لكم ان تنبنتوا المؤمنين ولا تقودوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من به وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَ هَا عِوَزًا وَاذْكُرُوا إِلْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طُوْءُ لكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا, فاصبروا حتى يحكم الله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 وَعَلَى الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِحِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِيهِ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا إِلَّا أَيْسِى اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ أَلْمَا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 وَقَالَ عَلَى الْمَلَأِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا صعيدا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقر علي يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحتم لكم فكيف أنسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا إلا أخذنا أهلها بالبرساء والضراء لعلهم يضررون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وَقَالُوا قَدْ نَسَّئَ لَا أَنَا الظَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ فأخرناهم, فَأَخَرْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا بما كانوا يكسبون أفحملنا أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم ناسوا أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضوحاً وهم يلعبوا أفأمنوا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي للذين يرثون الأعظم بعد أهلها أن لو نشاء اَللَّهُ نَشَاءُ وَصَبَّنَاكُمْ بِدُنُوِّ بَرٍّ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تلك القرون قص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَطَغَوْا بِهَا وَعَنْ ذَٰلِكَ كَانُوا مُقْتَنِعِينَ عَاقِبَةُ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم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 فألقى عصاره فإذا هي ثبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء قال الملأ من قوم ترعون إن هذا لساحب عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْحَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرَلْ إِنْ كُنَّنَا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالُوا لَنَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا أن نكون نحن الملقين وَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُوا أَعْيُنَ الْنَّاسِ وَاَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسَحْرٍ عَضِيٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَنْفِكُونَ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا وآمنا برب العالمين رب سَوَا وَفَارُونَ قَالَ فِى الْعَوْنِ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَنْادَ إن هذا لمكر مكعتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف لا اقطع ايديكم وارجلكم من خلافكم ما لا صلبن لكم اجمعين قالوا ان الله ربنا من وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ رَبِّنَا حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهة قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما زئتنا قال عسى ربكم أيونك هدوكم ويستخلفكم, ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وَلَقَدْ أَخَذْنَا إِلَا لَفِرْعُونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ التَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتْذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَادِهُ وأنت صبرا سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا وَقَالُوا لَوْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرَنَّاهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالقَمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَئِنْ مَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِنْدَكَ إِنَّكَ شَفَتَ عَنَّا الرِّجْسَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فلما كَشَفْنَا عنهم الرجز إلى أجل هم بانغوه إذا هم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 وَأَوْرَثْنَا اثْنَيْنِ قَوْمًا الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَمْعَوْنَ لَهُ فِي مَسَاءِ الْأَرْضِ وَمَنَارِبِهَا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 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْغَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا وَلَا أُغَيِّرُ اللَّهَ الَّذِي فِي أَبْصَارِكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ فإِذا شَنكُ منِْ آلي فعونَ يس مونَكُ س العذااب يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون رساءكم وفي ذلك بلاء من ربك العظيم وَوَا عَدْنَا نُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِي قَرَوَةُ رَبِّهِ فَتَمَّ مِي قَرَوَةُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وأصلح وما تتبع سبيل المفسدين ولما جاءوا وسألني ميكورات لذا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك الا لن تعاني ولاكن فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلنا ربه للجبل جعله دكا وحرم سياسا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 اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتب هنا نجوف الالوان رحم من كل شيء واعظه وتفصيلا لكل شيء فاخذها بقوه وامر قومك ياخذوا سأريكم دارا فاسقا ساصرف عنا يا ايها الذين تكبرون في الاغواء ويل حقا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي وَأَنْ يَرُوا سَبِيلَ الْرُشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَأَنْ يَرُوا سَبِيلَ الْغَيَّ سَبِيلًا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وَالَّذِينَ كَذَّمُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجِزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُرِيِّهِمْ عِجِلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم ورعوا ام انه قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين وَلَمَّا رَجْعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَوْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُونِ مِنْ بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ والقى الالوان حوى اخذ بونسي اخي يشرهه الى قहा لابن ام إن القوم استعرفوني وكادوا يقتلونني فلا بعد ا ان تشمت بي الاعداء او لا تجعلني عن قومي ضال قو على ربي اغفر لي في رحمتك وان انت الراحمين إنِ الذيينَ التَّخَذُ ذلَ سَنهُم إِ الذيَ التَّخَذُ العجلَ سَنهُم غَوَبُ رَبكِم وَدَِّة فيحية الدُّ وَالَّذِينَ عَلِلُوا السِّجِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيلٌ وَلَنْ فَإِذَا سَكَتَ النُّوسُ الْغَوْضُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ فِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً وَفِيهَا نُسْخَتُهُ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَاخْتارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا كَلَّا مَا أَخَذْتُمُ الرَّجَفَةَ قَالُوا رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ وإياي اَتُهْدِقُنَا بِمَا نَفَعَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَةٌ كَتُبُ اللُّبُ بِهَا مَنْ تَسَاءَ وَتَهْدِي مَنْ تشاء ا ن ت و ن الجنان لنا وارحمنا و خير الغافر اكتب لنا في خير بالدنيا حسنه وفي الاخره اننا نغدنا الي او انا عبد يا اصيب به من اشاء <لل Violsa> ورحمتي كل شيء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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويحل له الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الذي انزل معه اولىك اولائك هم المفلحون ان يا ايها ان سو اني رسول الله اليكم جميعا النبي الذي له ملك السموات والارض لا اله الا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 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اسْتَسْقِ قَوْمَهُ ۖ وَاذْكُرْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ كَيْنَةً ۖ وَقَدْ عَلِمْنَا مَا وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَاءَ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا هم يظلمون وإل قيل له اسكوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا وادخلوا البياب سجدا تغفر لكم وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ۖ فَتَرَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ رَبِّكُمْ وَاقعِينَ ۖ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 وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كِلَانَتْ حَاوِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيِّتَانُهُمْ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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ واخذ من الذين ظلموا بعذابا بيسا بما كانوا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة إذ تأذن ربك ليبعثا عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاد وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْسَيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْشِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى ويقولون سيغفر لنا وأن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا فلا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّ لا أَجْرًا عِنْدَ رَبِّهِمْ وَإِذْنًا تَقُومُ الْجِبَالُ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُمْ بُلَةٌ وَضَّاءُ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُدْرَتِي وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ وَأَشْهَدَ الرَّعْنَ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا أو تقولوا إن ما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرجة من بعدهم أفتهلكنا بنا فعل المبطلون وَكَذَلِكَ آلَكَ نَفَصْلُ الْحَيَاةِ وَلَعَنَّهُمْ يَرْصُدُونَ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ أن سلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاري ولو شئنا لرفعناه بها ولكن فهو كمثل الكلب ان تحمل عليه ينهش او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون سواء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ دَعْنَيَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِمَّ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 فَكَلَّ أَنَاعِم بَلْ هُمْ أَظَنُّ أَنَّ آلَئِكَهُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَذَرُوا الَّذِينَ يُرْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجِزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّلُ لَهُمْ أَنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ أَوَلَمْ يَتَفَكَّنُواْ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِيرٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُواْ في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم من يضلل الله فلا ما هادي له وندرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته تسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله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 لمَّ أأَثْقَلَ الدَّع وَمَّ غَضهُ مَالَ إ آتَْتناَا صَالِحََّ نَكونونًاَّ مِنَ الشهكِريد فَلَمَّا آتَاهُمَا صَارِحًا جَعْلَا لَهُ شِرْكًا فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 اَمَّنَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اِذَا آدَابَ أَمْ تَأْلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كنتم ان لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يضربون بها ام لهم اعين يبصرون بها؟ أَمْ لَهُمْ آمَدَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُوا ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا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 والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف وعان المعان الجان لي وان ما من الشيطان ان نزغ بالله انَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِآيَةٍ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ هَٰذَا نَزْلُ صَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وإذا قرأ القرآن فاستمروا له وأنصتوا لعلكم ترحموه اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغضب والانصاء بالغضب والانصاء وانا انتكم أن الذين عند ربك لا يستكبرون على عبادته ويسبحونه, ويسبحونه وله